وَإِذْ تَأَذَّنَ الرَّسُولُ لِقَوْمِهِ بِأَنَّكُمْ مُغْرَبَةٌ فَأَذِنَ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ رَضِيَ لَكُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 نبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا